نستتم باذن الله وتوفيقه وبحولي وقوته تفسير سوره الرعد ثم ياتي الجدول بعد ذلك كاملا باذن الله يعني نجع الاخوه يسردوا الجدول ليكون كاملا في المواد باسرها وفض زاد عليها التفسير يكون ثابتا ايضا كما ان بعض الكتب ككتاب المنهج يكون ثابتا مع كتاب مع كتب السنن وهذا في الأسبوع القادم لكن هذا الأسبوع يعني من أجل التعادم التضييق على الإخوة والأخوات في الأوقات فسيكون الأمر على استتمام سورة تفسير سورة الرعد ثم أرجع الأمر بعد ذلك إلى ما كان عليه من الجدول لكتب السنن نسأل الله أن يوثق الجميع لكل خير وبر نسأل الله أن يوثق علينا وعليكم هذا الخير ما حينا أبدا ونسأل الله في عاليائيا أن يرهمنا وعليكم من فما كان الله داما واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل فإن الله لا يقبل من العمل أن شابه من الشرك أو الرئيال وهو أخف من دبي من نمل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو الشرك هذا قول الله ذلك فعل في الحديث القدسي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع, سمع الله به نعم عليكم السلام عليكم السلام وقفنا أمس إلى في قول الله العلا فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وقل نبي أن الله العلا تولى عباده وشؤون عباده سبحانه جل في علا هو يدبر لهم أحوالهم وأمورهم الدقيقة والجليلة منها كما قال لنا سلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه يرفع له, عمل. يرفع له عمل الليل يرفع عليه عمل الليل قبل النهار عمل النهار قبل قبل الليل كما قال الله تعالى عليه والعمل الصالح يرفعه وايضا قال ابن مسعود والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه ولذلك قال الله تعالى وما كنا غائبين سبحانه جل جلا في يا اولاد ولذلك الله تعالى يتولى شؤون عبادي وله في عباده شؤون فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء وقلنا بان يعني شرحنا هذه الجزئيه في هذا الباب وجعلوا لله شركاء فسمو ام تنبهونهم بملاهم في الارض ام بظاهر من القول والمعنى هنا وقفنا عندها ام تنبهونهم بملاهم في الأرض هذا استفهام يعني منقطع بما قبله هو المعنى فانسان فإن سموهم بصفات الله فقل لهم التنبئونه أو تخبرونه بشريك الله وهو لا يعلمه سبحانه جل فعلا وهو الواحد الأحد والله تعالى قد أبطل الشركاء والآية الآية, الآية, الآية, الآية العظيمة التي بيانت ذلك في قول هذا جل فعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها وهذا دليل التمانع لذلك قال الله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى هذا العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرة وقال الله جل في ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على, على بعض قال بل الذين كفروا مكروهم وصدوا عن السبيل عن قرية وصدوا وقرية وصدوا عن السبيل قال بل زينا للذين, زين للذين كفروا هنا بعض الألماء ابن عباس قال في قول الله جعل بل زينا كفروا بل زين الذين كفر مكروهم قال مجاهد خولهم وابن عباس قال زين لهم الشيطان أعمالهم وهذه كما قال الله تعالى وقيدنا لهم, لهم قرناء فزينوا لهم وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم هنا الحق بأن الشيطان قد زين لهم الشيطان زين لهم وأتاهم بخير ورجل وزين لهم الشيطان ومكرهم وكفرهم وزين لهم ما هم عليه من الضلال المبين لكن هذا ما يكون إلا بالله للفعلاء وقد نقول بل زين لهم بل زين الذين كبروا مكرهم ان نتزين من الله للفعلاء وهذا حق ولذلك الأدب مع الله للفعلاء بأنه في المسالة ظاهر والشر على العباد لا تنزل من الله مباشره ولان الشرف في المغد لا في القدر ولذلك قال قال ابراهيم عليه السلام واذا مرضت فهو يشفين ما قال واذا امراضني شفاني لا مع ان بقدر الله المرض والشفاء بقدر الله قال واذا مرضت فهو يشفين وايضا في قول أدب الجن عندما قالوا لا وأن, وأن لن أدري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد فكان رشد نسبه الله مباشرة وإلا فهو هنا الآن لما تكلم عن الشر جعله لما لم يسمى لم يسمى فاعله فأيضا يمكن أن نقول بأن في قوله بل زينا كفروا مكرهم الله الذي زين لهم مكرهم يستدرجهم من حيث لا يعلمون كما قال الله رضي الله في سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وعملي لهم إن كيدي متين فكانت أزين من الله جل في علاه زي قال زينا للذين كفروا مكرهم لكن ابن عباس قال قال هنا بل ذينا الذين كفروا مكرهم قال زينا لهم الشيطان أعمرهم كما جاءت الأدلة الكثيرة كما قلنا تواثق ذلك كما قال الله دعالهم وقيضنا لهم قرناء فزينا لهم نعم قال بل ذينا الذين كفروا مكرهم وهذا أيضا كما زينا الله لهم الدنيا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة والله دعال يملي للظالم حتى إذا أخذه لم, أخذ لم يفلت قال بل زين الذين كفروا مكروهم قال ابن عباد زي أن أرهم الشيطان الكفر على ما هم فيه من الكفر والضلال ولذلك من تزيني لهم أنهم لما سألهم أهل مكة نحن أهدى سبيلا أم محمد قال أنتم أهدى سبيلا نعوذ بالله من بزين الذين كفروا ومكرهم وصدوا عن السبيل قرأ ابن كثير ونافع ابو عمر وابو عمر وابو عمرو اسف وابن عامر وصدوا فتح وصدهم صدوا عن السبيل وصدوا عن السبيل قرأ عاصم ام همزه وصدوا عن السبيل بالضم ومن اراد الفاء ومن قرأها بالفتح صدوا عن السبيل هذا أراد أنهم من عطوهم وتغيانهم وتكبرهم وتجبرهم وكفرهم صد الناس عن طريق الله للفعلاء عليكم سنرة وكاذف فصد الناس عن سبيل الله للفعلاء صد الناس عن وهذا من غيهم وهذه زيادة تكون زيادة وركالا لعذابهم أو شدة عذابهم وهذا أيضا يكون من التذيين هذا يكون من الاستدراج لله للفعلاء كله ينزل تحت قول الله للعالة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فزين لهم ما فيه من طغيان وكبر وكفر وتجبر ومن تزينه لهم أيضا بأنهم صدوا عن السبيل ويحسبون أنهم أحسون صرعا وهذا تجد جليا في فرعون عندما قال عليه السلام في الشيخ عندما قال, قال إني أخاف أن يبدل دينكم عن موسى فرعون الشيطان يعز فرعون يتكلم عن موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد موسى سيظهر الفساد موسى يسوع الفساد فهو هذا ذئب المنافقين والكافرين والطغاة يفعلون ذلك ففاندر هنا ان يصدون عن سبيل الله زين لهم بانهم على الحق وان الانبياء على الباطل ولذلك قال قال اني اخاف ان يبتي الان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد هذا على من على موسى عليه السلام لا خير من واطي الاطراف في زمانه وهو من الخمسه من أولي العزم من الرسل عليه وعلى نبينا افضل الصلاهات واكثر التسليمات بذين ان كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وصدوا عن السبيل والحق ان بينهما تلازم كيف ذلك يعني في القراءتين تلازم وكل منهما من منهما من ممثل للاخر وصدوا بذئون الذين كفروا مكروه ومصدوا عن السبيل بذئون الذين كفروا مكروه ومصدوا عن السبيل وبينهما تلازم كيف ذلك يا شطار علم الله منهم تقصدين علم الله منهم عدم الإيمان فصدهم عن السبيل جيد هذا الجزء او أريد الثانية أريد الثانية أنا قلت بينهما تلازم وترافق وتلابط قال وصدوا وصدوا بينهما تلازم بسبب صدهم صدهم الله ممتازة, ممتازة ممتازة نعم هذه الإجابة الصحيحة جزاكم الله خير لما يكون أراد الله أن... نعم طيب بس نسمع الآيات نصير نسمع الآيات بس اولا بس على بسميه الله الرحمن الرحيم بالله من الشيطان الرجيم ولقد استهزئ برسول من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلْ فَمَنْ شُرَكَاءُهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ هُمْ يَنَالُونَ إِلَّا عن السبيل ومن يضلل الله ومن يضلل الله فما له من هاد لهم في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين اتيناهم الكتاب يفرح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 وَكَذَلِكَ أنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَإِنِ اتَّمَعْتَ أَمْ الله خير لقد ارتعنت إلى آيات نعم عليكم سلامة الله أحسن الله لك رفع الله مقامك وسيسر عليك أمرك قولنا كان السؤال في قول الله لك على بل زيل الذين كافروا مكرواهم وصدوا, وصدوا عن السبيل قلت بينهما تلازم وهذا والحق التلازم هنا بأنهم لما صدوا عن سبيل الله دل صدهم الله من تل في علاء عن سبيله جزاء وفاقن أجرا تباقى والحق أنه قد يقال بالعكس بأن الله من تل في علاء يعلم بأنهم ليسوا محلا قابلا للإيمان فصدهم عن الإيمان فلما صدهم عن الإيمان من زيادة تغي عنهم أنهم صدوا الناس عن سبيل الله للا فعله حتى ازداد النكال والعذاب عليهم قال وصدوا عن السبيل وصدوا عن السبيل هذه أعظم كما أن من أعظم الطاعات أخير الخيرات وأصلح الصالحات وأطيب الطيبات الدعوة إلى الله للافعلات كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب ولأن يهدي الله بك رجلاً وحيداً خير لك من حمر النعم أيضاً من أعظم السيئات نعم هو سواق في علمنا ذلك نعم هذا هو فلذلك صدهم عن سبيل من أعظم السيئات وأسحش الخطيات هو الصد عن سبيل الله جل في علا وأنت ترى حتى الواقع الملتزم ترد بأن هناك طائفة جنازت أنفسها قطعا للطرق يعني هم خلاص الآن أصبح بهم هذا الباب هم يقطعون الطريق على طلب العلم يقطعون الطريق على طلب العلم أو على طلب العلم يبدعون يفسقون ينفرون الناس من مجالس العلم سواء, سواء بالقطح في العالم أو بتضليله أو بتفسيقه وليس لهم ذلك هذه الأحكام كلها لله ليست لهمهم وحتى لو وقعوا على شيء يكون فيه شيء من البدعة شيء من, من غير ذلك الحكم ليس لهم الحكم لله ذلك في علا لكنهم وقفوا أنفسهم نصبوا أنفسهم أربابا فحكموا على العباد ثم صدوا عن سبيل الله ثم صدوا عن قطاع الطرق قطعوا عن مجالس العلم قطاع الطرق فهؤلاء ما ترى منهم علما بحلم الأحوال ولا ترى منهم أحدا مضخنا في العلم بحلم الأحوال وإن ولدت ما تلد فيه إلا التشويش والتخليط والخط لو كان الرهان حلالا لراهنت الآن أن تأتوني بواحد من هذه الطائفة قطاع الطرق عنده علم أو عنده إتقان بشيء من الموريث حتى من الحديث الذي ينشغلون به لا ينشغل. ما ما ما ليس لهم حتى في علم الجرح التعديل لا يعلمون شيء يهرفون كثيرا بما لا يعرفون والله جلعال زين لهم أعملهم ومكر بهم لأنهم قضحوا في أعراض العلماء طلبة العلم حفرتان كما قال علماء هنا من السلف حفرتان بما المهلكة إما المهلكة الدنياية والمهلكة الأخروية الأخروي. أما الأولى في حفرة غليل أولاة في في الأمور فيا مهلكة الدنيا واما حفرة العلماء في مهلكة الاخر والحوم العلماء المسمومة وعلي الله في من تقسيم معلومة فقد اوقفوا انفسهم صدى عن سبيل الله يقطعون الطريق ان طلب العلم فصدهم الله تلف علاف لم يتعلم فهنا نقول هنا تلازم بين صدوا وصدوا صدوا لانه ميس محلا قابلا فصدوا صدوا فصدهم جزاء نفاقا اجرا واجرا, وأجراً تباقا قال مزين الذين كفروا مكروه ومصدوا عن السبيل والمقصود بالسبيل هنا الكتاب والسنه المقصود بالسبيل هنا الكتاب والسنه فكل من حاد عن الكتاب والسنه فهو مصدود عن السبيل كل من وكل من بحسبه ولذلك لدينا يحرفون ويقولون صفات الله ولا ليسوا على السبيل ليسوا على المنهج المنهج الحق الذين تتبعون هواهم الذين تحزبون لتفريقه الامه او يقولون منافقنا فوعمنا منافقنا فعلينا فو كل منهم له حظ ونصيب من هذه الايه وصدوا عن السبيل لأن السبيل أصل السبيل والكتاب والسنة أصل السبيل هو الكتاب والسنة فما كان من الكتاب أو كان من السنة فهذا هو السبيل هذا هو السبيل الذي به النجاة والذي به الرشاد والسداد وفي القيادة والسيادة في هذه الدنيا فالسجاد قال وصد عن السبيل فكل من وجد نفسه بانه يقدم هواه أو يقدم مذهبا المذهب الذي يتبناه على سنتنا وسلم ففيه حظ ونصيب من قول الله تعالى وصدوا عن السبيل ومن تحرر ومحض الاتباع هذا الذي قد من الله عليه بالتمسك بالشرع القويم والسير على الطريق والسير على الطريق المستقيم قال وصدوا عن السبيل ومن يضل الله فما له من هذا وما يريد الله فما له من هذا ففالضلال والهدايه بيد الله لا كما قال الله تعالى وما يريد الله فتنتو فلن تملك له من الله شيئا وقال ان تحرس على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وقال ومن ما يهدي له فهو المهتدي وضل فلان له هي مرشده وفي سورة الإسلامة قال فأنتج لهم أولياء من دونه وقال الله دل في علاه فما يريد له أن يهديه صدره الإسلام وما يريد أن يضله ويدع صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء قال وما يضل لله فما له منها لن تجد له يبيا بحال من أحوال من أظله الله دل في علاه فقد أظله على علم وعلى حكمه وهذا بيناه كثيرا لأن الله لا لا يضل أحدا إلا هو يستحق الإضلاف وما يهدي احدا إلا وله فيه وفيه الخير الذي كان محلا قابلا لقبول الهدايه فلذلك الله جل وعلا حكيم عليم سبحانه جل في علا يضع الشيء في موضعه الله جل في علا حكيم عليم يضع الشيء في موضعه فيضع الهداية في محلها ويضع الاضلال في محله سبحانه الاضلال في محل في محله سبحانه على كل شيء قدير سبحانه على كل شيء قدير قال ما يبرئ الله فما له منها لو اجتمع لو اجتمعت الامه بأسرها على هدايته فلن تجد له سبيلا وان اجتمعت الامه على ضلاله وقد ابى الله عليهم ذلك فلن تجد له سبيلا كما ان ترى في الواقع المعاصر ترى كثيرا من من يريد يعني اضلال احد وهو هو يجمع خيله خيله ورجله وكيده ومع ذلك لا يستطيع الى ذلك سبيلا لان بعض على اذا اراد شيئا قال له كل فيكون وما قدره الله لا بد أن يكون قال ومن يضلل الله فما له من هاته أن من أراد الله جل في علاه بوايته فلن تملك له من الله شيئا كما قال الله عن نوحنا وقال لقومه قال وما, وما ينفعكم نصحي إن أردت ان أنصح لكم إن كان, الله إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم يعلم من يصلح ومن لا, ومن لا يصلح قال ومن يضلل الله فما له من هاته لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من لهم عذاب في الحياة الدنيا العذاب الذي في الحياة الدنيا هو هو القتل والأسف وإغذي الجزية كل ذلك عذاب والأمراض والشدة والمشقة التي يتحملونها والسطم والمرض كل ذلك من عذاب الدنيا كل ذلك من عذاب الدنيا فحو من عذاب الدنيا فإن وقع على المؤمنين لأنه قد يقول قائل هذا ايضا على المؤمنين قلنا نعم وتلك الايام نداولها بين الناس تلك الايام نداولها بين الناس ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله إذا احب عبدا يصب منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حب الله قامه الابتلاء فمرض فله رضا وسخط عليه سخط هذا بالنسبه المؤمنين الهلا والقوه والشده والمشقه واتخاذ الشهداء والقتل وما يحدث لهم كل ذلك من فعلهم في الدنيا وفي الاخره رفعتوا في الدنيا وعز ولا عز إلا بالله وبالله ورسوله قال وايضا فيها ما فيها من السواب العز في الدنيا والرفعة وفيها ما فيها من تكثير السيئات والخطيات وفي الآخرة في يبقى عند ربه دل فعلاء ليس, ليس عنده ما يسوءه وما يشينه أمام ربه دل فعلاء في فيقف كالذهب الخالص فيدخل جنة من غير حساب ولا سبقة عذاب من أول وهلة هذا أصلناه الآن في هذا الباب هذا أصل في هذا الباب أنه بأن, بأن العذاب يقع على المهين يقع على سفيه وان كان السياق في الايه في الكلام على على أهل الكفري الكفر والضلال قال لهم عذاب في الحياه الدنيا وعذابهم في الحياه الدنيا كثير متنوع من عذاب في في الدنيا من عذابهم في الحياه الدنيا القتل من عذاب في الحياه الدنيا قتل بأن الله على سيف المسلمين عليهم كما قال الله جل في علاء الملائكة وإذ يوحي ربك للملائكة عني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناه وايضا قال الله ذلك على وتري وتريذون عندكم غريبات الشوك الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وجعل الله تعالى الغلبة لأهل الايمان في بدر على اهل الكفران والاسيان عندما قالوا قالوا لابد أن تسمع بنا العرب ولن اجلس دمكم هنا ثلاث ايام حتى قطع الله دابرهم وانتصر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا ربه اللهم وعدك الذي وعدت اللهم انجز لي وعدك الذي وعدت وقد انجز الله له وعده وقد قتل صناديد قريش في, في في بدر الغرض المقصود من العذاب الذي يأتيهم في الدنيا هو هو بسبب كفرهم القتل ولقول الرسول من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه وجاء هؤلاء المتهوركون يريدون رد حديث النبي صلى الله الحدود في هذا الباب هذا حد حد حده الله جل وعلا قال معاذ الجبل دخل على أبي موسى الأشعري كان أنه السلام بعث أولا اليمن من أجل سد الدين وأجل تعليم الناس والفتوى وغير ذلك فلما دخل دخل على أبي موسى الأشعري ووجد رجلا يهوديا أمامه قائما وقال لهما هذا قال هذا الرجل أسلم مرتد قال والله لا أجلس حتى تطبق عليه حكم رسول الله سعى سلم فأخذ سيف قتله فقال الآن لأن أجلس من بدل دينه فاقتلوه وأيضا من ذلك الكافر الذي الذي يقتل أهل الإسلام ويحارب أهل الإسلام نزائه أيضا من القتل أو السقم والمرض واللأواء فإن الله يرتليهم أيضا باللأواء والمشقة والشدة والمرض ما استطيعون دفع ذلك قهرهم الله بذلك وهو القاهر فوق عباده هذا أيضا لهم عذاب في الحياة, في الحياة الدنيا وهذا لا يخف عنهم يوم القيامة لا يخف عنهم بحال يوم القيامة هذا بكفرهم قد لهم ذلك ولذلك لما مر اليهودي مر عليه حفظ ابن حجر وهذه قصة مشهورة جدا من أن حفظ حجر مر عليه في أبهة القضاء وكان قادر القضاء الصحة التعبير في مصر وكان علما نبيلا فكانت أبهة وحوله الطلبة فنظر عليه اليهودي وكان يبيع زيتا وتعلمونها كيف الزيت على السوب فنظر عليه فأوقفه فقال أين انا وأين أنت من حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم ويقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر فنظر الحظ الحاجر يعني هو يقول هو في الزيت وفقير ولا يجد طعاما ولا شرابا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما, أما, أما أنت فيما أنت فيه فبالنسبة لما سيستقبلك في الآخرة جنه أنت ستدخل في نار خالدا مخلدا فيها وهذه النار التي قال الله عليه دلقوا فيها سمع لها شيئطا وأيضا تكاوتها ماذا من الغيث وأيضا قال الله دعا كلاما ألقى سلام خزا... أستغفر الله قال سورة الفرقان إذا رأتوا من مكان بعيد سمعوا لها تغيوظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضريقا مقرنين دعوا هناك ثبورا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قال وأما أنا بالنسبة لما في الآخرة سجن هذه الدنيا سجن فما فما ينتظرني في الاخره اعظم افضل واكرم على الله لا يعرف عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا من في الجنه خير من الدنيا وما فيها سعد في الجنه خير من الدنيا وما فقال الله له فعل لهم عذاب في الحياه الدنيا وايضا من الفقر وغير ذلك مما يحدث ترى من الكفر والفجره الذين ابتلاهم الله تعالى مثل هذه البلاء فقال لهم لهم عذاب في الحياه الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وعذاب الآخرة عذاب النار الله العفو والعافية ففيه الخلود في في, في في النيران وفيه ما فيه من العقاب الأليم الوخيم لأكتئامه وإذا دخل أهل الجنة الجنة للنار الناري دعا ونادى ربنا ذا الفعلاء يا أهل الجنة فاشرعبون عن ذرون يا أهل النار ياشرعبون عن درون. ثم يؤتى بالموت فيزبح بينهما يزبح حتى يقال أتعرفون هذا ثم يقول هذا الموت يا أهل النار خلود بلا موت ونادوا يا مالك ليقد علينا ربك قال إنكم ماكتون لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وأبلغ فيه اللواء وما لهم من الله من واق. وما لهم من الله من واق. أي لهم من نصير ولا معضد ولا من منع يمنعهم من عذاب الله جل فعلا لا أحد يخيم عذاب الله جل فعلا كما قال عنهم وهم يصطرخون في النار قالوا, قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين البدع لهم مكتب فرن من قبل ولا يمكن لهم ذلك كلمة قالها الله فعلها قال قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وليس لأحد أن يشفع لهم والشفاعة عندهم مقطوعة مبتورة فالشفاعة للكافرين غير مقبولة بل هي غير قائمة أصالة كما قال لله الله لله شفاعة جميعا قال وما لهم من الله من ليس لهم من غير الله من يقيهم من, ما من يمنعهم من, من يخفف عنهم هذا العذاب لذلك يقول الله إذا شد عليهم العذاب نادوا ربهم على التخفيف ليس أحد يخف عنهم ونادوا ونادوا يا مالك ليقضى عنا ربك لا يسأل الله اما القضاء إما, اما التخفيف وما لهم من الله من واق لكن انظر الى اهل الايمان فقد جعل الله لهم فرج ومخرج الذين قد انطحشوا والقوا في النار فإن الله جل وعلا يقبل فيهم الشفاعه فيشفع فيهم منه السلم فيقبل شفاعته فيدخل قوما منهم طائفا منهم إلى الجنة ويشفع فيهم المؤمنون يقولون ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا يزكون معنا فيقول إذا ابوا من تعرفون شوفوا لذلك استكثر من, من إخوان الصدق استكثر من إخوان الصدق الأخوة في الله يعني سائدتها في الآخرة أعظم ما تكون في الدنيا السبات فلذلك أه قال الحزن المسري فلتستكسروا فلت فلت من إخوان الصدق وأيضا تشفع الملائكة ثم يقول الله لو على شفعة الملائكة شفع النبيون شفع المؤمنون بقيت شفاعة أرحم الرحمين بقيت شفاعة أرحم الرحمين فيقبض قبضة فيخرج كل من كان في النار قال من قال لا إلي الله وإن لم يعمل خيرا قد وهذه كما قلنا شوف التوحيد ننجاهم طبعا بعمل كما بيانت أنا أو ذلك تفصيلاً لكني هنا أريد أن أبين بأن لهم لهم من الله واق لهم من دون الله واق والله رعلا هو الذي أدنى بذلك وهم الشفعاء الذين يشفعوا لأهل الإيمان لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الأخرة أشق وما لهم من الله من واق وما لهم من الله من واق كما في الآية الأخرى قال الله رعلا إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصري وما لهم من ناصري وما ما يكون عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة لذلك الإنسان قال إن عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة عذاب الآخرة عظيم كما قال الله جل في علاه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد وقال الله أجعى وعتدنا المنكذرة الساعة السعيرة إذا لأتوا من مكان بعيد سما لأتوا يوظا وزفيرا ويدعوكم منها مكانا مقرنين من دعوا هناك ثبورا لا تدعو اليوم ثبورا وحدا ودعو ثبورا كثيرا قال ومثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون يعني صفة الجنة نعت الجنة ما في الجنة من جمال باهر فقال مثل الجنه التي وعد المتقون يعني هذه الجنه لا تكون إلا الا للمتقين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عددت عبادي الصالحين ما العين رات ولا اذن ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا خطر على على قلب بشر قال مثل الجنه التي وعد المتقون تجري من تحتها من تحتها الانهار يعني هذه الانهار تجري من تحت هذه وكما بيّن الله ووصف في الجنة في أنهار الخمر وأنهار العسل وأنهار اللبن وأنهار الماء الغير عاسم وهذه الأنهار تفجرت وتجري تحت تحت هذه الجنان والبسّتين الغناء الخضراء قال مثل الجنة التي وعد المتقود وهذه الجنة للمتقين لا لغيرهم والمتقي هو الذي غلبت حسناته على على سيئاته والذي يعمل بطاعة الله على منوره من الله يرجوه سواب الله والذي يكف مصر الله بنور من الله يخشى عقاب الله جل جل في علاه قال مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانام تجري من تحتها الانام وهذه هذا هذا تهييد للنفس للشوق إلى الوطن الاصيل الى الجنان الى ما في الجنه من خير عميم ومن انهار من لبن من ماء لم يتغير طعمه خمر لذات الشاربين والعسل المصفى كل ذلك في الجنه غرس كرامتها بهذه سبحانه جلل جل في علاه فيها ما فيها من المخيمات الآله المكنونه فيها حور العين لكل رجل في ما فيه من لؤلؤ مجوفه يدخلها له فيها له فيها اهلون ويدخل عليهم في في, في جمال ويظهروا ويخرجوا في جمال فهذه الجنة وعدها الله جل على للمتقين قد قال فيها أن يسلم واصل إياها لمندل سعد في الجنة مندل فقط من الجنة بالدنيا وما فيها بكل الدنيا بالدنيا وما فيها لما رزقنا الجنة وما قرب إليها من عمل لهم عدلها قال, قال ومثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار ما توجها الذين يؤدون تجري من تحتها الانهار وكلها دائم وظلها وكلها دائم لا ينقطع وكلها دائم يعني لا ينقطع, ينقطع. وظلها ايضا دائم وهذا وصف لهذه الجنه التي يتمناها القلب وتجري اليها نسفه وله القلوب قال الله فيها ما توجها الذين يؤدون المتقون ذي ثمرتها الانهار وكلها دائم وظلها تلك عقبه لدينا وكلها دائم قال الحسن ان ثمارها لا تنقطع كلما اكل ثمر انبتت تحتها ثمره او نبتت تحتها ثمره لا تنقطع بحال من الاحوال كاهتمار الدنيا اذا اخذت انقطعت وانتهت اما ثمار لا تنقطع قال اكلها دائم. وظلها ايضا ظلها لا يذول ولا تمسكه الشمس فظلها لا يزول. وهو كلها ادام وهذه كما وصف الله جل وعلا عموما في قوله مترجمه الوعدا ادواء متقونه فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذات للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات وما تشاء من الله ففيها الفواكه والمطاعم والمشاه والمشارب هذه على الديمومه لا انقطاع فيها ولا فناء كما في حديث مسعود رضي الله في صلاه الكسوف في قال رسول أس... يا رسول الله اينك تقدمت رايناك تقدمت فتناولت شيئا في مقامك هذا ثم رايناك تكعكعت فقال اني رايت الجنة واريت الاو قال اريد الجنه فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاكلتم منه ما بقي ما بقيت الدنيا شوف هذا العنقود من عناقيد الجنة قال قال فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاكلتم منه ما بق... ما بقيت الدنيا الا منه ما بقيت الدنيا يعني لا ينقطع بحال من حال هو على الديمومه سبحان ربي العظيم لا حاجه ولا فاقه ولا فقر ولا, فق ولا غير ذلك واعجب ابن عبد الله رضي الله انرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل اهل الجنه فيها ويشربون لا تمخطون ولا تغوطون ولا يقولون طعامهم جشاء كريح المسك ويلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النفس وغطال الله جل في علاه وفاكهات كثيره لا مقطوعه ولا نوع وقال الله تعالى ودنات على عرين ذللها وذلت طفاث ذيله وكذلك الظل ايضا لا يزول ولا ينقص كما قال تعالى الذين امنوا وعملوا الصالحات ينسهم جنات تجري تحتها الانهار خالبين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا لا تناقص فيه ولا ولا زوال وهذا كله رغبة ترغيباً في الجنة وتحذيباً من النار تحذيباً من النار عندما قال لهم عداف الحد الدنيا وعداف الأخير الآشق ومالهم من الله من واق قال لما ترغيب وعدها من تقومها سليم تحتها الأنهار وكلها دائماً وظلوها تلك عقب الذين اتقبوا وعقب الكافرين النار قال هذه الجنة وما فيها من خيرات من نعيم هذه عقب الذين اتقوا هذه آخرت الذين اتقوا والعاقل اللبيب هو الذي, هو الذي يسعى إلى آخرته ويبني في جنته بناء او غرسا لا يمكن أن يتهاوى ولا ولا أن ينفك عنهم بحال من الأحوال ولا تناقص بل هو دائما في عدو ودائما في في ثبات طال الله دل في علامة الجنس يتوعد المتقون في أنهار تجي من تحتها الأنهار ويأكلوها دائما وظلوها في الكعب الذين اتطوا طاقب الكافرين وظلها وهذا ظل الظل في عرش عرشتي مقامه وظل عرش الله اما في الجنه فظل آخر يعلم الله هذا ولا بلنوارف وهذه من الاشجار التي التي تصطف وحده تلو تلو الاخرى اللهم اجعلنا نهل الجنه وانت ارحم الراحمين قال قال مثل الجنه للذين اتقوا تبين تحتها الانهار واكلوها دائم وظلها تلقى عقبه لدينا التقوا دائم وظلها فيها رد على الجهميه فيها رد على الجهميه كيف كيف رد على في قوله اكلوها دائم وظلها فيها رد على الجهمية. الجمعه تقول بأن بان نعيم الجنه الى فناء الجمعه تقول بأن نعيم الجنه إلى فناء والصحيح هنا اي الله على انه ليس ليس ثم فناء بل هو نضاق وهو على على الديمومه فيه. لا انقطاع فيه ولا زوال على الديمومه لا انقطاع فيها ولا زوال فنسال الله الجنه ومقرب اليها عمل الله الجنه ومقرب من عمل قال تلك عقبة الذين اتقلوا وعقبة الكافرين النار كما قلنا القناة الثاني فيحذر من النار ويراغذ فيه في الجنة قالوا وعقبة الكافرين النار نار لا, لا تخبو نار هي على الديمومة على الخلود ولا تفنى بحال من الأحوال وصفها الله تعالى عندما قال وإذا ألقوا بنا مكانا ضيقا قال الله جل, جل في علاء وإذا ألقوا منا مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا وحدا وادعوا ثبورا كثيرا وادعوا ثبورا كثيرا وذلك قال قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتخول كانت لهم جزاء ومصيرا قال ذلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار قال النمسلم يؤتى بالنار يوم القيامة فلها 70000 دينام على كل دينام يجبره 7000 ملك اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار من النار اللهم من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم يا قول وعمل الفوائد التي استنبطها ايضا مصنطه السيده الاولى لا يامن مكر الله الا القوم الكافرون لا يامن مكر الله الا القوم الكافرون القول بزينه دين كفر مكروه مصدر دع عن سبيل الهدايه والاضلال بيد الله لا يفعلها يهدي من شاء ويضل من يشاء من حسن الداعي ان يجمع بين الترغيب والترهيب من حسن الدعوه ان يجمع بين الترغيب والترهيب قولي لا معذره فحدثنا عذره شق وما لهم من رواه قال ما الجن في الادر المنتقم خالد انت اكبر لي نتقى اقول الكافرين النار القرآن ما ثاني لأنه أثبت بيّن الله جلال شعلا عقب المتقين وعقب الكافرين الوطر هكذا هل فايد هنا وطر نقص نقص عندها لو فعل سيلا ستضلوا كما قلت هذا الأسبوع إن شاء الله سيكون يسيرا أيضا نستتم تفسير سورة الرعد وعام السبت القادم نبدأ في الجدول لعود كما كما كان سيما أيضا مواد الجامعة ديت ايتها سيت جنرس يمكن ان ان نمحاه وتبقى الامر على ثلاثه طيب ماشي يعني هي اربعه الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل الخامسه الجزاء من جنس العمل والتي تؤخذ من القراءتين بدنا الذين كبروا ومكرهم وصدوا عن السبيل وصدوا عن السبيل الجزاء من جنس العمل نعم لما صدوا عن السبيل صدهم الله عن السبيل الجزاء من جنس العمل هذه 5 لو في اسئله تفضل أمين رب امين أمين رب العمين حفظكم ربي وصعكم أمركم وتقبل الله منكم صالح الأعمال تحت أمركم جزاك الله خيرا نظهركم نعم اتفضل آهات الأسئلة ماذا تقصد يا بشمونتن أين؟ أقبل شيء آخره يعني آخر أمرهم مآل أمرهم إما لجنة إما لنار والله كتب سرعة نووية منها ما هو وسيط منها ما هو وسيط منها ما هو يعني موسع سيرة ابنه شام موسعة البداولة هي موسعة رحيق المخطوم من افضل الكتب من ايصارها افضل الرحيق المخطوم ونور اليقين ايضا هناك كتاب اخر يعني الاولم هو كتاب جميل جدا لمنير الغطبان جيد في بابه نعم قبل الله من من فساي عمل احسن الله عليك خالد عندما تخص بها واحد معين ضمن مجموعه منكم لم افهم سؤالك يا ابو ما تقول تغضب له منا ومنكم وتقصد رجلا واحدا من المجموعه حجرت واسعا يكون تحجت واسعا بارك الله فيك احمد عبا علي علي حفظكم ربي واحسن اليكم اختصار وتحرى صحيح من من, من, من الاحاديث تقصد قصدك روح من أفضل من أفضل او نور اليقين كما قلت لك انا مش فاهم السؤال يا زهره مع عظم الفانقود مش مش فاهم السؤال اعيد السؤال مره ثانيه هذول ما بيخرجوا لكذا عليهم التوبه والاوبه الى الله لا رفعه اضاعوا انفسهم خير كثيره ولا تقف لكن لابد القضاء وجوبا لابد من القضاء وجوبا يخرجونها الان نعم وهو من افضلهم نفع الله بك يا ام ساميه هل لبني وائل بين ابنائه في الاعطاء رفع الله بك بزيتم الجنة احسن الله لك رفع الله مقامك ومقام من عندك أسأل الله أن, أن, أن يجمع بين الجميع في خير وعلى خير وأن يوافق الجميع إلى كل خير وبر أمين ربنا أمين قينت لا تحجر وسع نعم حضرتك ربي يا أم عبد الرحمن حاضر الجدول سينزل إن شاء الله قريبا وحضرتك يعني تجعلين المسألة متوافقة بين دروسة وبين معندك نفع الله بك الأمة الإسلامية لو كان مجموعة وقات هو وحده وقالت قبل الله من عمكم نعم تنزل للجميع إذا كان هذا سؤالك هل الأب أن يميز الأبناء في العطاء بدعوا أن بعضهم ألم بهم ألم من ألم قال الثور الفقير حاجه اولا لازم مساخه خلفيه بين الفقهاء وجمهور اهل العلم يرون انه لا يجوز التمايز بين في العطية بين بين لا في نشاء رجال ولا ولا في الرجال بعضهم ببعض لا يجوز التمييز بينهم لكن اذا اعطى المحتاج منهم ما يذهب بالعطاء لاحتياجي ولاعوازي صح ذلك لان عيش الله هو ارضاها قال الوكر لها في مرض الموت قال كانت تترك او أو صاخ من قال لو حستي لم تركتي الآن هو مال ورفا ربي احفظكم ويسر عائكم أمركم أم حمزة حشوانا سيكون من أرجع عندكم في مسألة قراءة الفتاعة خلف الإمام لأن يعني طبعا مش هسري للخلافة الذي أدين الله به أنه يجب قراءة الفتحة خلف الإمام وإن قرأ وإن قرأ وإن كانت تشوج بقراءة الفتحة تقرأ الفتح لأن الحديث الفاصل في النزاع سمع أحدا يقرأ خلفه فلما انتهى من الصلاة فقال من يخالجنيها من ينازعنيها قال رجل أنا, أنا يا رسول الله أقرأ بسبح قال لا تفعل لا لا, لا, لا, لا, لا تشوش عليها قال لا تنازعني قال لا تفعل إلا بأم الكتاب إلا بأم... يعني افعل ويقرأ ولو فيها منازعة إن كنت لم تقرأ بأم الكتاب ولذلك قال أبو هرية اقرأها في سركة فارسي وقال للنبي السلام من من صلاطا لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاطة لمن لم يقرأ بأم الكتاب هنا لا صلاطة النفي هنا ينصب على الوجود وقد وجد ركوعا وسجودا فإن لم يكن ينصب على محل قابل ألا وهو العدم الصحة او الكمال فإن لم يكن وثبت بالدليل الصحة يبقى ينصب على الكمال فهنا ينصب على الصحة فلا تصح من غير قراءة أم الكتاب رب يصل محمد اللهم احفظه اللهم احفظه بحفظك وفرش كربه ويسرعي أمره ألقى عليه السلام واجعله يعتني بنفسه ويقوم صحرا فإن الله لا يرد سائلا بحل من الأحوال فإن الله حييد كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فأرده مخائبتين أو صفرة عليه بالدعاء نص الله يفرج الكرب ويزير الهم ويرزقه ويبارك في الرزق اللهم أمين وإياك خلاص قلت لك أن أتعبد به هو أن القراءة تيرب جاء الله خليلا طبعا لا تعلمنات يكون تسبيح لكنه مخترف في ذلك ولابد ان يعلم لكن له الاجر عند الله تعالى انما الاعمال بالنيات انما الكل مريمنا قال ما قطعتم واديا ونزلتم وادي واديا الا الا كان معكم حبسه العذر حسبهم حبسهم العذر طواف النفس في مذهل الحرام له حكم طواف الفرض لا بد من الطهاره ولا بد من سبعه اشواط ويصلي بعده بعدها ركعتين نعم هي السنه طبعا ان يؤمن بعد ما يقول الامام ورد الضالين لذلك في الحديث صريح قال فاذا قال ولد الضالين فقولوا امين والحق بانه موافقه في ثلاثه ان يوافق تامين الامام الامام يؤمن ايضا او ويوافق تامين الملكه فذا يغفر له ما تقدم من ذنبه في ساله الله اكبر وزاد واو الحق بانه يعني يقبل يقبل هل صحيح لكن هو فيها اشباع الضم فقط نعم محمد كيفك يا مبارك ربنا يحفظك يقول ما الأولى لمن عليه قضاء سيوم السبت الست والله انا أدين الله بأنه لا يصل المرء إلى, إلى, إلى, إلى هذه الفضيلة والمنقبة العظيمة من صم رمضان ثم أدعى من شوال فكأنها من صم الدهرة حتى يصوم رمضان كليا تحت حتى يقوم يصوم رمضان كليا حتى المرأة التي يعني جاء الحيث فمنعها من الصوم أيام فإنها لا تحظى بفضيلة من صوم رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صمت دهرة إلا بعد القضاء لأنه قال صم رمضان يعني كل رمضان للاستغراق وأما الاحتلاج بحديث عائشة ردنا نرضى أنها كانت تؤخر معالي عليه رمضان إلى شعبان يقولون ونحصي نظن بها أنها لا يمكن أن تضيع الستة من شوال ما قال لك ذلك بل أنا أحصي نظن بها أحسن منك وأقول تضيع الستة من شوال من أجل ما كان لننسلم منها يعني العيلة ضريرة جدا عندما قالت يعني قالت بأنها تصوم قضاء رمضان في شعبان قالت لمكان رسول الله مني لمكان رسول الله مني فهذا هذا أفضل التعاط أن تؤدي حق زوجها أفضل التعاط في هذا الباب فالصحيح الذي ندينه الله به بأنما انقبت في الظهر بأن يأتي المسافر الذي أفطر او المرأة الحاضرة التي أفطرت يأتي على نفسه بالقضاء أولا يجب على نفسه ثم يسحب الأمر بعد ذلك إلى الى الستة من شوال فتأ... فيحظى بالنتيجة بقى شيء ليس وليس سؤالا وهو هذا باشمونت سنعين السادة الحنى المسمومة في عصرنا تستخدم في رؤية الموضع ويشنع بها على كل من ينتقد جماعة والقابل مقالة حزبي ومفتي بلات الغسينة والمناذرة من انتبق عليهم طيب الآن, الآن يعني لابد أن تعلم شيئا يا بشهون سنعيم حتى لا يكون فيك شيء من الرعون فتخطئ حين أردت الإصابة اولا في العموم من صدر الله علما وعلمنا أن الوصف انتبق عليه فهو في دائرة الحوم العموم المسمومة وهو الذي قد ورث النمسلم وقال النمسلم ان العلماء هو رس الأنبياء. هذا الأصل الأصيل حتى تحتاط لنفسك الأمر الثاني لابد أن تقف معه وقفة, وقفة طويلة جدا ثبت العرش ثم نقش ثبت العرش ثم نخش. انت لا تدري أنت تستطيع نعيم الآن انا أريد إجابتك تكون سريع علي تستطيع ان تخضح في أحد ابن معين وعلي ابن المدينة وقد أجاب المأمون أجبني الآن لن أتحرك من هذا من هذه النقطة حتى تجيب أنت أجب إذا اجد ما تستطيع ولا تجرؤ على ذلك صحيح مع مع ان الامام احمد الامام احمد هجر علي بن المديني وتكلم فيه وهجر احمد بن معين وتكلم فيه ونحن لا نوافق احمد على ذلك احمد هجر ابن المديني وهجر معين وتكلم فيه ولما دخل عليه ابن معين ادار وجهه فقال له يا ابن معين علامه يا امام عمار قال عمار لما قال عمار عمار قال اين اين المسيس المسيس حج ما في ذلك ان يعني ادت سريعا له بالتعريض من اجل من اجل ان يعني تطلب الان تستأمن سيد لكن ما كان كذلك أن الامه لا تزال توقف على كلماتك وما في احد الان نقول عالم العلماء هل هم توقف على كلماتي ابدا هل جميع لسانهم اطول من من من, من من نهر دجله والفرات لما يخطئ عالم من العلماء اجتهد في مساله فاخطا إما أنك لست مشايخي وإما أنه مبتدع ضال وإما أنه فاسخ والسرعة طلقات على هذا هدم،, هدم للرموز التي ستقوم بها الأمة وتنجو هذا اسقط للشريعة صالة وبعدين ثبت العجل منقش من قال لك الذي اقترب أن السلطان هو عالم سلطة ومش عالم ملة من قال بذلك الظهري عالم أنت نعيم الآن أنا أكلمك أنت لأنت تجبني هل الظهري هل... عالم سلطة وهو أقرب نتلة إلى بـ بـ بـ بني أمية اعلم يا نعيم أنا فاهم انا بكلم أنا الآن أجيبك أنت ومن معك حتى نؤسس أساسا نسير عليه ونظر حوله فلا اخترت الأمر على الجميع تفهم قولي اعلم وربي لكني الآن أنت جررتني إلى أمر من الأهمية بمكان لابد من التأسيس له والتأصيل فاهم إذن الظهري ليس بعالم سلطة وهو أقرب من يكون إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى بني مميه بل بعضهم قد جرح فيه لأنه قريب من السلطان وحمايد الطويل لما عمل عريفا قضحوا فيه وما ذلك لم يسقط ممتاز ولذلك أنا أقول لك الآن الميزة التي نتميز لها الآن هناك من, من يمكن أن نعتذر له ونعلم أنه ضغط ونعلم أنه, أنه أجبر مثلاً أو أنه أراد السلامة وأثر السلامة وخشي من البلاء كما الراهب ماذا قال للغلام؟ طب أين الراهب؟ لماذا لم يدعو الله إلى التوحيد؟ واختبأ في مكانه من ظلم الظالم وقال له قال إن ابتليت فلا تدل علي لكن لما حدث الله جعل أوقفه لما حدث الله جل في علا أوقفه و و وثبته سبحانه جل, جل في علاه فالمفروض أصلا نقطتان هنا نقف عندهما ثبت العرش ثم نقش أولا ثبت العرش ثم نقش الثاني هو أننا نلتمس الأعذار للعلماء حتى ينقطع العذر نلتمس الأعذار للعلماء حتى ينقطع العذر والثالث أننا ولو أخطأوا قلنا أخطأوا ونبين الخطأ ثم ندعو لهم بالمغفره وبالتوبه والاوبه وانا وندعو الله بثبات لهم لماذا لاننا لا ننجو الا بهم والامه باسرها منارتها هم العلماء نجاتها في العلماء هم نجوم السماء والنجوم امنت السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى سامحك تقبل الله منكم صالح الاعمال فامتى يا باشمهندس نعيم فادي جدا الان تنطع وتطاول وايضا شك وريب وايضا قطع في النواية وايضا الكلام على الاعراض كل ذلك اسقاط للعلماء اسقاط للامه باسرها مجتمعات مختلمه باسرها عايز عايز دعواته وهان افتقدناك كثيرا نسال الله ان يحفظك فالحق انا لابد أن يكون الأمر على على على ثبت عرصه ما نخش والاصاله ايضا لابد من احترام مكانة العلماء وتوقير العلماء حتى يظهر خلافه حتى يظهر خلافه فينتف من اجل اننا لا, لا يعني لا نحمل الحق يعني الـ الـ الـ الـ الـ الامر خطير ليس بالهين الأمر خطير ليس بالهين نعم قال لا لا تدل علي فالحاصل لابد أن نقول هو يقول فارق وانا عن سلطان لأنه يراه على صواب وبين من يفتي ويدفع عنه ما هذا, هذا ما أنا أعلم ذلك وأعلم أنك لا يمكن إلا أن تكون كذلك باقي الله فيك غنم نستطيع الله أن يحسنها عليك لكن انا أؤسس لك ولغيرك ولنفسي هو أننا لابد أولا إحسان ظنب العلماء معرفة بقدر العلماء وتوقيل مكانة العلماء أن نبيات لا تكون إلا بهم ثم إذا تبين لنا خلافه نره لهم نغفرها الرحمة ونرد على خطائهم وَأَمَّا الذي بَعَ دِينَهُ بِثَمَنٍ بَخْصِدَ رَهِمًا عَدُودًا وظهر ذلك لنا جلياً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى الكفراً بواحاً لكم فيه من الله من رب البرهان لكن لما ترى, لما ترى أمراً خلطاً وترى أن رجل ما بين أن يكون قد اشتهد فأخطأ أو باع دينه فأنت تحمله على أنه اشتهد فأخطأ أولى لك وأسلم عند ربك هذا أفضل حتى لا تضيع أنت الاصل الاصيل كما قلنا هذا هذا الاصل حتى هذا بعد ذلك خلاف ان ترى فترى خلافه ظاهر جدا ظاهر جدا لكن انا اردت فقط ان نعلم بان الامه مرهونه بالعلماء فلا بد ان نحترز والا اذا اسقطناه مسختنا كل شيء نسال الله العلي العظيم ان يجعلنا ياك من هؤلاء ونسال الله العلي العظيم ان يجعلنا ممن ممن استعملهم الله لرضوانه وجعلنا ساعين في مرضاته ونسال الله في علياء ان ثبت لنا الخير ماحيينا ابدا وجعلنا من من الله بهم الدين الله جل في علاه الا يعاملنا بما نحن بما اهل, له. أهل له. وان نعامل بما في قلوبنا وان يقتدينا بالصالحات نسال الله المتلونين ان ان ينير وان يهدي قلوبهم وان يثبتنا على الحق ونس الله تعالى لفعالنا ذات من فتك الدنيا في الأول والاخر نزيته الجنه طيب بهذا نختتم هذه الاسئله الان ودعواتكم لنا اللهم امين لا, لا لا لا لا لا ما في اي شيء انا انا انا خادم في كل احوالي انا خادم وطالب العلم تاج على الرؤوس وقره عين وهم هم اه رفقاء درب نسال الله رب العالمين ان يدعنا ما على البر والتقوى حضراتكم ربي ثبت الله الخير لنا ولكم واستعملنا وياكم المراضي وغفر لنا ولكم وما من أحد يدعي الملائكية بحرم الأحوال لنا جلات وسقطات وهنات ولكن كما قال ابن موسيب ما من عالم ولا شريف ولا ذي سلطان إلا له عيد ولكن إذا غلب فضله على عيده يعني واجب تغطية العيد بهذا الفضل جزاكم الله عنا خير جزاء. أحبك, أحبك الله ونسأل الله أن يجبع بيننا وبينك في الجنة وأن من الصادقين المخلصين المخلصين ويجعلنا من الصالحين المصلحين طوبى للغرباء فقالوا الغرباء رسول الله قال لدينا يصلحون حين أفسد الناس من سنتي ونسأل الله أن يجعلنا من من يتمثل النبي صلى الله عليه وسلم طب الحمد لله بس أرجو أن كنت قد وفيت فيه ووفى فيه بشوان السنعيم حتى أستأذن الآن وإلا لو بقى للحديث بقية أنا معكم سول الله نعمه وكيف طيب انت جزيته من الجنه احسن الله عليكم امين امين يا رب امين جزاكم الله خيرا حفظكم ربي واسعداكم وامركم نسال الله ان نجتمع جميعا في فردوس الاعلى مشرفين مكرمين مع النبي الامين صلى الله عليه وسلم جزيته الجنه يا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغسرك وأتوب إليك كما قلنا ما زال هذا الأسبوع ننتهي إن شاء الله من تفسير صورة الرعد وبعد ذلك يكون الجدوى الكاملا ويزاد عليه أن في كل يوم إن شاء الله يكون تفسير القرآن حتى لا نضيع هذا الخير العميم وإلا فالهدف والهدف الذي المنشود هو كتب الستة مع كتاب الله إلا في علانه من علم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه العلم نصبك للخلاف سفعتا بين رسول بعين قول فقه بولكت يا إبراهيم وجزاك الله خير الجزاء أحسن الله إليكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته